يا يمّة يا يمّة, يا يمّة يا يمّة يا يمّة يا يمّة يا يمّة قالوا إجا العيد قلت العيد لاصحابه شب ينفع العيد للمفارق أحباب يم يم آخ يا يم آخ <تصفيق> العيد يا يم, <تصفيق> العيد, يا يم <تصفيق> العيد يا يم لما بنادنا بتعود العيد يا يمّ لما بلادنا بتعوت وارجع أرض الوطن وبوست راب يمّ يمّ آه يا يمّ آه يا امال اوجاني العيد يما يا يا يمّا وما في عيد بيسعدني وانا دياري بعيد يما يا يا يمّا وما لي حدا Jadirin Eid Allah ya yaumma Masi يا يما لو جاني العيد اسألتوا وين الغوالي الناس بتلبس طوبي يما de نبمس احبالي يا امي لا ridi sarhani ya umma la ujani Wi wanian diya يا عيدك ذاك اللي هو ملي غالي بيضحك لا وكونت لاي ما يمها يا يمها ولو متليم يا يما ولو مثلي فارق اهلنا يا يما لا وجاني عيد يما aidé bi saim